ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أوليباس شديد فجاسوا خلال الديار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 وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلِ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْمِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حصيرا.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 ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرى كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرته وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فَفَسَقُوا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.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 كل مّ مِدُّهَا أُولاءِ وَهؤُولاءمِنْ عَطائِ رَبِّك وَما كانََ عَط أ رَبِّكَ محَحْذُور أُذُر كيفَ فَضَّلناَا بعدضَهُم علىى ب وَآخرِرَةُ أكبرُ لجَاتِ وَكبرُ تَفضلَ لا تجعلمَ اللهَّ إه آآ آخرَ فَتَقعدَ مَزْمُ مَم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 وإما تعرضن عَنْهُم بتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وَلَا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إهُ كانَان بعبادِهِ خَبيرًا بَصير وَل تَقُتلُ أَولادَكُم خَشْيَةَ إملااق مَحْنُ نَ ررزقُهُم وَإياكُمُ إ قَْ لَهُ كانَان خطاءى إ قَدْ لَهُ كانَانَ خطَأَ كَبيرام وَلَا تَقْرَبُ الزِنَا إهُ كَان فاحشة وساء سبيلاً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 فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِالْكَمِ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً ربكم أعلم بكم إن يشى يرحمكم أو إن يشى يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلاً وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً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 وَآتَينَا ثودداّ قتَمُ بصَةً فَظلَمُ بههَا وما نُرسلُ بالالآيات إللاا تخفَا وَإِذْ قُلنا لك إ ربكَ أَحاطَر ب النَّاس وما جعَنَّ التي أرناكَ إللاا فتْنَةَ ل الناسَّاسِ وَالشجرة الملعونَةَ في القرآن.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 قال ارايتك هذا الذي كرمت علي الا ان اخرتني الى يوم القيامه لا احتني كم ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم فان جهنم جزاؤكم جزاءا وفورا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 فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم وَلَا يظلمون فتيلاً ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً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 وَقُلِ ٱرْبِ إِنْ أَدْخِلْنِي مُدْخَلًا صِدْقِهِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقِهِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خسارا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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تاتي بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء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 قُل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنا نزلنا مِنَ لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا آئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا وَجَعَلَ لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتموا خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قلوا دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ